وَإذَا قِيلَ لَ تَعَلَ إِلَ ماءن زَلى اللهَّهُ وَإِلَ الرَّسُ لِقُ حَصونَا مَا, ما وَجدَدنَا عَلَيْهِ أَبَأَنَا تَولَ كََ أَبَ أُهُم لا يَعلممونَ شَيْئَو وَلَا يَهتَدُون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 خان مِ غيرك إن ت ضبةَم في الأرض فَ أو صابَتكم تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتموا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أن أهُم استحقوا إثما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله سيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذًا لمن الظالمين